لإنفاذ ولكن اقول د م ع ب ا لك ه س ب ان ل ل ا م م الشيطان الرجال الله المصمم بسم محمد لله الحمد تكون ع ي ن ونستهديه ا للمساعده ه ن ن الشرور أ ف ن من سواءة أ م إنهم ا ا ل ن ه ي الاعلاميه له ل و أ أن ش ه د ل ا إ ل ه إلا الله له و أ ش ه د ز ي ع تقدم مع درس ا ب و ا ع من دروس ا ل س ي ر ة ا ل ن ب و ي ة في م خ ا د ر ا ت الثلاث ا ل س ا ب ق ة تحدثنا عن وضع الزمان الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى وضع المكان ا ل ج ز ي ر ة العربيه ة فين فين فين قصة في فين فين فين افكرك افكر يسأل الحكايات واحد الحدود الرسول القصص من وسلم اماس تاني صلى الله عليه、وسلم. ارجع أفكر بالموضوع اللي احنا تكلمنا عنه في اول م ص ب ر خالص امه ان موضوع هذه ا ل م ج م و ع ة هو د ر ا س ة كيف نبني امه كيف نعيد بناء امه الاسلام على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ل ي س ه و المقصود من هذا المجموع ة يا اخوان اننا نعمل مشروع ضخم جدا جدا ودائما نقول كيف نبني امه لما انت بتكون ع ا ي ش تبني عماره أمارة كبيره بتعمل ايه بدايه ما يسمى ب د ر ا س ة الجدول د ر ا س ة الجدول بتنسيه ايه ب ت ب ر س المكان ظروف المكان وزبائن المكان مين ج ر ا ن ك في هذا المكان مين هيشتغل معاك مين ممكن ي ح ر ب ك ويعطلك شغلك ايه التكاليف اللي ت د ف ع ه ا عشان تعرف تبني العماره ك ب ي ر ه ايه المعلقات اللي هدفه الجنه د ر ا س الجدوى حتى وكلمه برضو الكلام د هينطبق على امه الاسلام لكن تخيل السرق ا بين د ر ا س الجدوى لبناء ع م ا ر ة او مبنى ضخم وبين د ر ا س الجدوى لبناء امه كمان لازم ندرس ا ل س ي ر ة من هذا ا ل م ن ظ و ر م د و ر في كل ن ق ط ة عملت ليه ع م ل ك انت ازاي الظروف اللي كانت م و ج و د ة حوالين ر س و ل صلى الله عليه وسلم لما اختار ا ل ر أ ي ده وايه هي ا ل ش ي ة من وراء اختيار هذا ا ل ر أ ي هو ده اللي ممكن يخلينا في يوم من ا ل أ ي ا م نعرف ا ب ن ا ل أ م ه زي من ا ا ر س و ل صلى الله عليه وسلم ب ن ا ه ا ل ق ص ة يا اخوان من اولها الاخير نسال الله ع ر ف ه النسع عرفه رسولك ولد انت ولد ازاي وازاي عاش الفتره من يزل فيها الوحي عليه وازاي بدات د ع و ة م ك ة الى ان هاجر من م ك ة وبعدين بدر واحد وكل الغزوات الناس عندها تفاصيل ك ث ي ر ة جدا عن هذه ا ل أ م و ر لكن احنا مش بنبور تفاصيلات في, في حاجات ت ا ن ي ة ب ن د و ر فيما وراء ا ل أ ح د ا ث يعني مثلا هيا بقي مني ا ل أ و ل اشمعنا ب د أ بفلان وفلان وفلان وفلان و م ب د أ ش ا ل غ ز ليه ك ل م أ ب و بكر ا ل أ و ل ليه ك ل م ا س ي د ا خ د ي ج ا ل أ و ل ليه ك ل م ج و د ا ل ا ح ا د ث ا ل أ و ل أ و علي بن أ ب ي طالب ا ل أ و ل وفي مستنيه كتير ولما أبو بدأ الناس ذكر بدأ, بدا يدعو و ه ك ذ الرسول طب ا ا ه مجهرش صلى ليه الله عليه و ل م ا جهر بالدعوه ة امتى ل ي ليه م ن الاول جهر في م ك ت ا ليه ح ر ب ا ل د ع و ة ه ي ا ل د عم و ة ش م يزور الوحي د ع ة م عليه ن ولما جهر بالدعوه ب كتيرة جدا ا منعت ن من ا س ة جهر ل ا ي ن قال د لمين الاول ب ا ازاي الكلام ده كله ليه ف و ا ي ب ض خ م ة جدا جدا في بناء أ م ه ا ل إ س ل ا م الرسول صلى الله عليه وسلم هيهجر من م ك ة إ ل ى بلد آ خ ر اختار الحبشه اشمله من ا ل ح ب ش ة لما يروحش اليمن لما يروحش الشام لما يروحش ا مصر العراق يروحش ا ا ر ش أي م ك ا ا ن في ل أ ر ض ش من ا ل ح ب ش ة بالذات ولما بعد كده فكر ان هو يروح ا ل م د ي ن م نورا دعت مصعب بن عمير رضي الله عنه أ ر ض ا ه يعلم الناس ماذا يختار نصب ابن عمي رضي الله عنه و ر ن ا ن من نصب كل الصحابه ليبعتش ر ابي بكر او عمر او اسنان عم علي او عليا او غيرهم من الناس ماذا يختار نصب و د ابن ع ك ي ف ر ن ي ا ل و ا ع د ن م لا ن ي ز ي اللي ع م ل الرسول صلى الله عليه وسلم مش م م ك ن ي ا ان ا نعرف ما من البنيه ا الا اذا ادبنا الرسول صلى الله عليه وسلم في كل موقف من موقف لكن لازم ط ب ع ان ر ا ي الظروف ان الرسول صلى الله عليه وسلم اختار فيها ا ل ر أ ي دا او الامر د ه من الامور ع ش ا نعرف ن م ح ا ك ي فعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن برضه هايطول ا ل ق ص ة ب د ا ي ة غير ت ق ل ب ي ه مش ه ن ب ت ب ي من ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ه ي ب ت ب ي من ن ق ط ة نزول الوحي ليس هذا تقليلا من ا ه م ي ة الاربعين س ن ة من حياته صلى الله عليه وسلم التي سبقت الوحي لكن منظور هذه ا ل م ج م و ع ة كما ذكرنا منظور كيف نبني امه مش ه ن ش ت حياه الرسول صلى الله عليه وسلم من الميلاد الى ا ل ا ت لكن نستخرج نقط ة ه ا م ة تفيد في بناء الامه الاسلاميه الاسلام يا اخواني كدين وكشرع و ط ر ي ق ة ب د أ على الارض منذ لحظه ة نزول الوحي. سنبدأ الوحش ولذلك الحديث في من ذ ه ا ل نزول ق النقاط قبل علاقة ط طبعا ة حياة البعثة البعثة لحظة بعض بالتمهيض بالترتيب يمنعش نرجع عليه انا ان انا الله الله اذا ده ممكن كان ليه علاقة من、البعثة. لكن هذا لم يكون、بالترتيب. انا、ألوح. نجي لتحليل في ليه وسلم لم نتكلم رسول صلى الوحش هذا الوحي ه وسلم لحظة في ذات حرة、لحظة. في ت ا ر ي خ ا ل ب ش ر ي ة ل ح ظ ة م ن ا ب ع ت ق د و ن ه ا ا ع ظ م س ل م يجب ان يكون هذا ا ل م ا ل م يجب ان يكون هذا المسلم يجب ان يكون هذا ه م ل ح ظ ة ك م يجب ر ل ن ي ك ع ن هذا المسلم يجب ان يكون هذا ا ل م ن ا ل ل يجب ا د ي ل هذا ا ل ح د ث هذا ب ان ي ك و هذا ا ل ك س ل م يجب ان يكون هذا المسلم يجب ان يكون هذا ا ل ر س ل م يجب ان يكون هذا المسلم الله أ ر س ل رسولا إ ل ى ا ل إ ن س ا ن أ ر س ل رسولا إ ل ى البشر إ ي ه رايك لو أ ن ت لقيت ر س ا ل ة من زعيم د و ل ع ظ م و ص ل حد بيتك ر س ا ل ة ليك ب يقولك أ ن ا بحبك و خ ي ط عليك ومهتم بيك وعندي خير كتير اوي ك ي ك ه ت ا م ل إ ي ه ه ت ا م ل ايه لو لقيت ر س ا ل ة بهذا الوعد من هذا الملك العظيم ولله النسر ا ل آ ن يا ترى ا ه ت ن ا م ك ب ا ل ر س ا ل ة هيكون قد ايه خلينا نرجع نقول موضوع الوحي ش و بقى الله سبحانه وتعالى بعظمته وجبروته وقدرته وقوته ارسل رسولا الى هذا الانسان البسيط الضعيف الذي يعيش على ظهر ا ل ك ر ة معلقه في الفضاء تكاد لا كره في الكون الفسيح انت متخيل أخي حجم الارض وبالطبيعيه حجم الانسان بالنقبه لحجم ا ل ك و ه ذ ه طبعا لا تتخيل متخيل حجم الانسان بالنقبه ل ل م ل ا ئ ك ة الناس اخواني لا تقدر لهذا الحدث قدرهم ل لانها لا تعطي لله عز وجل ق د ر ه الله يا اخواني ويا اخواتي لا يحتاج الينا ولا يحتاج لغيرنا لا ت ن ت و ي طاعه ولا تضره معصوم ع ذلك وحبه لنا ارسل الينا رسالة رسالة من رحمته بنا وحبه فباية رساله بشرى وانذار هذه رساله ة و نزل ن بها اشرف ا ل م ل ا ئ ك ة على اشرف الخلق باشرف الكلام نزل اشرف ا ل م ل ا ئ ك ة جبريل عليه السلام على اشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم باشرف الكلام ا ل ق ر آ ن الكريم تخيل في ل ح ظ ة الوحي د ي ة نزل الكلام انها يقبل ب س ت و ر في الارض الى ان تفتى الارض هذا الحدث يا إخواني في تكريم كبير أ و ل أول ا ل إ ن س ا ن تكريم زي ما ربنا قال ولقد كرمنا بني ادم من اعظم صور التكريم ان نزل له الوحي نزلت له الهدايه من رب العالمين سبحانه وتعالى احيانا يا اخواني الانسان لا يقدر قيمته ك إ ن س ا ن شوف ربنا يقول ولقد كرمنا بني ادم ب ع ي ت ه رسول من السماء إ ل ى ا ل أ ر ض ي ش ي ل ه دستور كامل يوضح له طلوات الحياه لكن ا ل إ ن س ا ن مش مقدر أ ن ت إ ن س ا ن أ ح ي ا ن ا حياته يقضي في ط ر ف و م ل ذ ا ت والله ش ه و ت وأوقات اخواتي أنه إ ساعات ن أسواف قيمت ا ل ا ن س ا ن ي ة ت ن ح د ث إ ل ى درجات قد تكون أ ق ل بكثير من درجات الحيوانيه التفكر في لحظه و ح ح ب يغير كتير كتير اوي من مفهوم ا ل إ ن س ا ن عن نفسه يغير من مفهوم ا ل إ ن س ا ن عن اخوان من البشر ب يغير من مفهوم ا ل إ ن س ا ن عن ا ل أ ر ض اللي بيش ع ل ي ه ا ا ل و ح د يا اخواني ع ب ا ر ة عن ر س ا ل ة ر س ا ل ة من رب العالمين إ ل ى الانسان ر س ا ل ة لي ولي م ل كل واحد على وجه الارض افعل كذا ولا تفعل كذا ا ل و ح د يا اخواني هدايه نور دليل مش مجرد تكاليف و قلوب أ ب د ا ا لوحي بهذا المنظور ن ع م ة ن ع من ة م الله عز و جل و ر ح م ة من ربنا سبحانه وتعالى الله عز و جل المطلع على كل شيء العالم بكل شيء الذي يدرك الماضي و يدرك الحاضر و يدرك المستقبل الله عز و جل يقول لك من مصلحتك في هذه ا ل ن ق ط ة أ ن تفعل كذا و إ ي ا ك إ ي ا ك أ ن تفعل كذا اتباعك للوحي س ع ا د ة الدنيا و ا ل ا خ ر يا م ق ا ل ف ت ك للوحي شقاء الدنيا ا ل ا خ ر تخيل نفسك كده تايه في ا ل ص ح ر ا مش عارف توصل وخلاص ه ت ل م و ت مفيش حل ب ف ج ا ه الاب ليه ياخدك و و ص ل ك مش بس لما كان في اكل أ و في ش و لا يوصلك ل أ ح س ن مكان في الكون ومش عايز م ن ك ح ا ج ة مش هيستفيد منك ح ا ج ة كل ده علشان مصلحتك هو ده الوحي في وفده التيه الكبير اوي اللي ا ل ب ش ر ي ة عايشه فيه بيجي الوحي وياخذ باذن الناس ل ل س ع ا د ة في الدنيا و ل ل س ع ا د ة في المكان ا ل أ ع ظ م في الاخره ب ن ف س في الجنه ر عارف ا ي يوصل لأي ة مش م ك فإن ل ونحشره يوم القيامه اعمى قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها الوحي ي م تنسى تبعيان جدا تحدث بحسب الوحش لا ي د ل ولا يشعر في الدنيا وفي الاخره والذي يعرض يعيش ح ي ا ة ا ل ب ن ك ويحشر يوم القيامه ا ع م شوف و الحديث ا ا ل ل ط ي ب د ه سيدنا جابر ا بن عبد الله ا ل أ ن ص ا ر ي رضي الله عنه يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال إ ن ي ر أ ي ت في المنام رؤيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا حق يقول إ ن ي ر أ ي ت في المنام ل أ ن جبريل عند ر أ س ي وميكائيل ي عند、رجل. فيها أخرى أن مجموعة ا وكان فيها ميكايل فقال أحدهما لصاحبه له مثلا يقول له اضرب س عند سمعت ك قلبك وعقل عقل قلبك. هذا ع ا ء ل ر س و ل ه ثمت اسمع سمعت وعقل عقل ابنك قلبك ث م ا ي ض ر ب ي مثل ه يدربي مثل يدربي مثل يدربي م ل يدربي مثل يدربي م ل ج ن ة حال ا ل يدربي مثل يدربي ق و ل إنما مثل ك و مثل يدربي مثل ملك اتخذ د ي ر ا ي مثل يدربي مثل ي د ا ب ي مثل يدربي مثل يدربي مثل ي د ر س و ل ا ل ي د ع و ا مثل يدربي مثل يدربي مثل يدربي مثل يدربي ل يدربي مثل يدربي مثل ي د ر ب ل مثل إ يدربي مثل ي ر ب يقول فالله هو الملك والدار الاسلام والبيت الجنه وانت يا محمد رسول فمن اجابك دخل الاسلام ومن دخل الاسلام دخل الجنه ومن دخل الجنه اكل ما فيه ياكل من النائبه التي ضربت المثل ومن دخل الجنه اكل ما فيه في روايه ا ل ب خ ا ر ي ك ل فمن اطاع الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الرسول من عند الله سبحانه وتعالى فمن اطاع محمدا فقد اطاع الله ومن ََْ عصى ََ محمدا ََُّ فقد ََْ عصى ََ الله َّ في البيت أ ح م د يقول فمن اتبعه دخل ا ل ج ن ة ومن لم يتبعه خَلِّ بَالَكَ عذب عذابا شديدا يعني رد فعلنا للوحي لازم يكون على هذه ا ل ص و ر ة الوحي يدعونا إ ل ى ا ل ج ن ة يدعونا إ ل ى دخول بيت الرحمن سبحانه وتعالى يدعونا الى الاكل من بعده الرحمن سبحانه وتعالى في ا ل ج ن ة لو كنا هنتبع يبقى هندخل ا ل ج ن ة مش هنتبع ا ل ب د ي ل خطير جدا عذب عذابا شديدا الناس كلها ع ا ر ف الكلام ده لكن الناس لا تعطي للوحي قدره ل أ ن ه م ل أ س ف الشديد لا تعطي لله عز وجل قدره وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه ا ل س م ا و ا ت مطويات بيمينه سبحانه لو الناس فعلا من دون ربنا سبحانه وتعالى القدر المناسب عمرها ما ت ت ا س ر ربنا سبحانه وتعالى لكن الناس بتنسى هذا ا ل م س ي ا ن يقود إ ل ى مشاكل ض خ م ة جدا في الدنيا وفي الاثم يبقى الوحي ب ر س ا ل ة من ربنا من سبحانه وتعالى عايزين نفهم ق ص ة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها على هذا ا ل أ س ا س ح ي ا ة الرسول كلها وحيه ي خ و ا ن ح ي ا ة الرسول من أ و ل ه ا الى خ ر ه وحيه ولا َ ينطق َ عن َ الهوى ََْ إ ِ ن هو الا َ وحي َْ المؤمن حتى النواتب أ م و ر ا ل في حياته صلى الله عليه وسلم ضرب وحي زي ما صيام رمضان وحي ضرب صيام الاتنين والخميس والتلات ايام البيض وغير النواتب ضرب وحي بس الوحي قال ده فرض وقال دي مثله كل مؤمن في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي حتى اختيارات ا ل ب ش ر ي ة سعاد يختار اختيارات ب ش ر ي ة ع ا د ي ة منه كبشر وليست ب أ م ر الوحي هذه ان ر كانت احيانا تكون م خ ا ل ف ة لما أ ر ا د الله عز وجل من البشر ينزل الوحي ليوضح مراد الله عز وجل عشان ل تبقى في ا ل ن ه ا ي ة ح ي ا ة الرسول من أ و ل ه ا و آ خ ر ه ا ق د و ة و إ س و ة للمسلمين لقد كان لكم في رسول الله إ س و ه ح س ن ة لمن كان يرجو الله لهم ا خ ر وذكر الله كثيرا لخير الانسان ولخير المجتمعات ولخير الارض جميعا ولخير ا ل ا خ ر ة احنا بنتعلم س ي ر ة الرسول صل الله عليه وسلم الموضوع كبير جدا جدا جدا, جداً ضخم جدا موضوع الوحي وموضوع السيره ن س أ ل الله عز وجل أ ن ي ث ق ن ا في ثقهها ي ه ق ص ة الوحي يا اخواني قصه الوحي جاءت في البخاري وفي غيره عن ع ا ئ ش ة ر ج ل الله عنها و ا ر ض ا ه توضح هذا الامر طبعا سيد ع ا ئ ش ة لم تكن معاصره ل أ ح د ا ب م ز و ح ه كتبت سمت و ل ي ت ش لكن هي أ ك ي د س م ع ت ا ل كلام ده من رسول الله صلى الله عليه وسلم أ و س م ع ت ه م ن أ ح د الله صحابيات تقول سيد ع ا ئ ش ة رضي الله عنه ا أرضاه و ل ما ب د أ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي ا ل ر ؤ ي ة ا ل ص ا ل ح ة في النوم فكان لا يرى رؤيا إ ل ا جاءت مثل الفلفل صلى الله ا ل ي ه وسلم في مقدمات ق ب ن ما ينزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غرق هراء من هذه المقدمات موضوع الرؤيه الصادقه او الرؤيه الصالحه كانت ت أ ت ي مثل فلق الصف يعني ايه؟ حاجة بالضبط الرؤية لكن كانش في النظر ت ن ه ي د لامر عظيم ي ت ر كان هذا ا ل ت ن ه ي د ا ل أ و ل هل هذه هي ا ل م ق د م ة الاولى التي حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل م ز و ل الوحي ولا ت ت ا ن ي ة مقدمات ت ا ا العجيبة ن ل أ ثانيه ا الله وأحيانا كان يراها همار مثلا سلام الحجر وحده وسلم عليه عليهم صلى أخرى يعني غير الرسول صلى الله عليه وسلم ب يقول في صحيح مسلم اني لاعرف حجرا بمكه كان يسلم علي قبل ان إني الآن. بس بس الله. حضر معين في م ا معين, معين كلما عليه ب ع ا جداً ً تكشيء غريب والرسول اكيد مكنش ا ا عارف تفسير لهذا الامر لان الرسول فادى جدا زي بأمر ما هنشوف بامر الوحش مكنش فيه اعداد لهذا الامر ك ا ن ش عارف انه سيكون رسول فهذا ح د المقدمات في امر ث ا ن ي ب ر ض ه وغريب جدا بالاغرب من سلام الحجر وهو حادث شق الصدر وهذا الحادث اخواني ثبت في صحيح مسلم ومسلم احمد ص ح ي ح بن د ب ا ن هذا امر ثابت جدا أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شق صدره هو غ ل ا م ي س ب ح ا الله شق صدره و أ خ ر ج قلبه واستخرج جبريل الامد عملي بن ر ح ي ل جبريل عليه السلام استخرج جبريل علقه من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حته لحظه صغيره طلع من قلب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال هذا حظ الشيطان منك خلاص ما فيش ش ي ط ا ن للشيطان على رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقه بالمرض هذا حظ الشيطان منك ثم غسل قلبه في قسط من ذهب بماء ذنب م ثم لام صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين ق ث ل الصدر ثاني وخيط خياطه ل د ر ج ة ان انس ا بن مالك رضي الله عنه و ا ر ب ا ه كان يرى اثر المخيط في صدره صلى القصة بصراحة الله عليه وسلم الله على كتلة الناس اللي هي لا تؤمن ولا الله والد اقول لا ماذا سبحانه ناس ناس طبعا بهوديات عشان هذه هي عز يعني في في و من تؤمن تؤمن تؤمن بكبرة تنكر تكون ان الله عايز يقولك قادر على هذا الامر يقولك يعني معقوله من اربعه ل وسلم لما عشر قرن و ل ان ب شقه صدره احد صلى الله عليه م وسلم ان شاء الله يعني يكون م ت ن ا ء الغلط مش معقول يعني ان هو يطول اتشق صدرك في هذا العوقه في التاريخ يا اخوان ي هذا نوع من الاعداد والتربيه والتهيئه لرسول الله صلى الله عليه وسلم انت انسان مختلف انت انسان ب ت ح ص ل ل ك حاجات غ ر ي ب ة كل ده تمهيد عشان لما تنزل ر س ا ل ة يكون عارف ان هو كان في السابق و ت ح س ن ل ه حاجات غ ر ي ب ة ودلوقتي ده تفسير كل ش ي ء انت رسول من عند رب العالمين سبحانه وتعالى هذا نوع من ا ل ا ع ب ا د ايضا لاهل م ك ة ولاهل ا ج ز ي ر ة العرب الناس كلها عرفت بهذه ا ل ق ص ة لابد انها بعد كده هتبقى عارفه ان الانسان ده وضع ه مختلف عن كل الناس اللي في جزيره العرب عن كل الناس اللي اتخلقت د ده و العرب بيتشق د ينتقل تنهي والدنيا لسه ده تنهيض عايش ماشية كان ر اختبار و الاهل مكة. لكن الحاجة الاهم من كل ده انه لكن مكة من لامام اخواني يا المسلمين بكبرة ا ل ل ل ه عزيزان م س أ ل ة م س أ ل ة إ ي م ا ن إ ذ ا كنت ه ت ص د ق أ ن في ملك ممكن ينزل من السماء إ ل ى ا ل أ ر ض ثم يعود في لمح البصر إ ذ ا كنت ممكن تصدق أ ن ا ل م ل ا ئ ك ة ممكن تحارب مع المسلمين و أ ن ا ل م ل ا ئ ك ة ممكن تشيل د ب ل أ و تشيل ق ر ي ة باكملها ا أ و توزع ا ل أ ر ز ا ق على أ ه ل ا ل أ ر ض بكاملها في كل ل ح ظ ة إ ذ ا كنت تؤمن بكل هذه ا ل أ م و ر وبكل هذه القدرات ل ل م ل ا ئ ك ة فلابد انك تؤمن بهذا الامر البسيط ب ا ل م ق ا ر ن ة الى غير ه ع م ل ي ة ج ر ا ح ي ة من ا ب ع ه عشر قرن مش زي شيل قريه ك م ل ه او شيل جبل او هذه الامكانيات الهائله للملائكه وفي بيك الاخر الملائكة مش بتعمل لقدرة صعب جدا ان يصدق ب ا ل ق ص ة بيد او بغره ي صعب جدا يصدق بالاسراء و ا ل م ع ر ا ر صعب جدا يصدق بشق القمر او ب غ ي ر ه من الاحداث التي حدثت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها م ع ج ز ة ا ل ق ر آ ن الكبرى دليل لا يقاوم على ا م ك ا ن ي ة وقدرات الله سبحانه وتعالى انهم جاءت الرؤيه ا ل ص ا ل ح ة بعد هذه التمهيدات وغيرها ه ا تقول السيدة عائشة رضي امان ن ثم ح ب ّ إليه اليه الخلاء خلي بالك من كلمه حبب ّ إ ل ي ه الخلاء أ ي أ ن الله عز وجل هو الذي دفعه لذلك فليطلع صلى الله عليه وسلم كل سنه فتره معينه من الزمن حوالي شهر وتقريبا ك ي الباب يكون شهر رمضان يختل بنفسه يراد صغار حراء يتفكر في خالق هذا الكون كيف يمكن ان نعبد هذا الاله هو لم يكن يبزع على وجه اليقين العرب عنا إخواني كانوا يعرفون أ ن الله عز وجل هو الذي خلق هذا الكون ولئن ا ذ ي خلقهم ل و س أ ل ت ه م من خلق السماوات و ا ل أ ر ض لا يقولون الله لكن العرب كانوا يسجدون ل ل أ ص ن ا م كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله عز وجل لكن ا ل ف ط ر السليمه من المفروض أ ن ت أ د ى هذه ا ل ط ر ي ق ة في الاداب كيف يمكن ل ل إ ن س ا ن أ ن يسجد م ح د ر كيف يمكن أ ن يعتقد أ ن أ ي نافع او ضر ممكن يجي من ورا هذا الحدث عشان ك د ه الرسول صلى الله عليه وسلم ما سجد ل ص ا ل في حياته قط نعم كان يعرف أ ن لهذا الكون إ ل ه ا وخالقا ورازقا ولكن لا يعلم كيف يعبده ووجدك ضالا بمعنى انه لم يكن يعرف الطريقه المناسبه ل ع ب ا د ة هذا ا ل إ ل ه القدير الذي خلق السماوات و ا ل أ ر ض وخلق البشر وخلق كل شيء فده كان اللي بيعمل سلام في حراء يتفكر في خلق أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بمراحل م خ ت ل ف ة من التهيئه و ا ل ع ب ا د قبل الرساله يعني سلام الحجر عليه شق الصدر أ م و ر أ خ ر ى حدثت في طفولته وشبابه عليه وسلم حب الخلاء ثم ا ل ر ؤ ي ة الصالحه ة د ا س ت م ر ف ث ل ا ل ه اشهر وبعدين جاءه جبريل بعد ذلك في غار حراء زي ما نشوف لماذا هذه ا ل ت ه ي ئ ة الطويله يا لماذا أ ر ب ع ي ن س ن ة من ا ل إ ع د ا د و الترتيب و ا ل ت ه ي ئ ة النفسيه واحد ممكن يقول ان ربنا بيعده لحمل ا ل ا م ا ن ة ا ث ق ي ل ة طيب ما ممكن ربنا سبحانه وتعالى بيعده لذلك في ل ح ظ ة و ا ح د ة يثبت قلبه ولا يخاف ولا يتردد ما ا ل ح ك م ة من وراء هذا ا ل إ ع د ا د الطويل جدا ربنا سبحانه وتعالى يا اخواني بيعلمنا حل مهم جدا بيعلمنا ا ل ت أ ن ي في ا ل ت ر ب ي ة ا ل ت أ ن ي في ا ل ت ر ب ي ة ا ل ت د ر ب في حمل الناس على ما نريد وحتى ولو كان فيحمل رسولا ب ر س ا ل ة ف إ ن ه يحمله إ ي ا ه ا بتدريج ش ب ت د ر ا ل ت د ر ش سن من س ن ة الله عز وجل في التغيير والاصلاح ا ل ت ر ب ي ة بتحتاج إ ل ى ت د ر ش ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر برضو بيحتاج إ ل ى ت د ر ش ح ي ا ة الرسول يا اخواني فكروا فيها كده ح ي ا ة الرسول كلها ثلاثه وستين سنه منها اربعين س ن ة إ ع د ا د للرسول عشان يبقى رسول إ ع د ا د للرسول عشان يتنكر رساله اربعين سنه ومنها ثلاثه وعشرين سنه بس ن مضيئه لكن لازم تعرف انك محتاج وقته ومجهوده وتربيه و إ ع د ا د كل ده مشتاق علشان تربي واحد ممكن يشيل هم ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة مانستعجلش اجر ل ر س و ل صلى الله عليه وسلم نفسه بيتربى اربعين س ن ة علشان يشيل هم الدعوه ف إ ذ ا كان بدر يحصل مع ر س و ل صلى الله عليه وسلم فمفيش أ ي معنى استعجل في حياتنا ولازم نفهم الدرس ده كويس ا ل ت أ ن ي في ا ل ت ر ب ي ة بعد اربعين س ن ة من حياه م ك ة جاء الملك ي و ا ذ ي سيدخل فيه جبريل عليه عليه عليه اللي في في السلام على رسول وسلم دخل خلوته على الله صلى الله هو في في جاء غار حرة ا م جاء جبريل عليه السلام ل ح ظ ة خالدة جدا لحظة غير م ت ك ا ث ر ة في تاريخ الارض م ا ق ده ما حصلش في الارض من ستمئه سنه ة تخيلوا ضمن الرسول بن عيسى عليه السلام حوالي ستمئه س ن ة بعث الرسول على ك ث ر ة من الرسل انقطاع من الرسل ولما يموت الرسول صلى الله عليه وسلم الموقف ذا موقف نزول الملك على بشر هذا الموقف لم يتكرر بعد و ف ا ة الرسول صلى الله عليه وسلم إ ل ى يوم القيامه هذا آ خ ر نزول لجبريل عليه السلام من على الارض حدث سويد ثاني دخل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ه ي ئ ة رجل وسبحان الله دخول رجل على رجل ينفرد في الجبل ليس مفزعا في حد ذاته اما ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان ر د ت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ن اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان ا د ان ا ر د ان اردت ان اردت ان اردت ا ي اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان ا ر د ا ل ق ص ة م ن اردت ل ان ل ر د ت ان ا ل ل ه ا ل اردت ان اردت ان ا ر د ان اردت ان ا ي د ت ان اردت ان اردت ان اردت ان ا ر ي ت ان اردت ان ا ر د ه ان اردت ان اردت ان اردت ان ا ر د ان ا ر د ان اردت ان اردت ا ر د ان ان ارد ف س أ ل الرسول صلى الله عليه وسلم عن نفسه يقاتله ك أ ن ه يعرفه من ا جبل أ ر بن اقرا ل ر ما ي ل وقال ل ل نفسه ما يعرف يقول له فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ب ا د ب ه ا ل جم ما انا بقر انا ورق شعر ما انا بقر ايد مريم ما انا ت مين ونت... لكن ل ل ر س و صلى الله عليه وسلم ب ب د و ل ا ل ر ج ل عليه ف ج أ ة ا ق ر أ ما انا بقر قال هذه الكلمات صلى الله ع ل م ما انا بقارئ ف ت س ا ج ع بقى بالفعل ا ل ل ي ب د أ يخير الرسول صلى الله عليه وسلم الجهد الجهد ثم احتضنه بشده حتى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فاخذني فغطني يعني ا حتى ض ن فغطني ي ح ت بلغ مني الجهد يعني أ م ر كان شاق جدا جدا جدا عليه معنى ك ل ه ان ا د ر ب ق ب ا و ي ت ه م ه ا ئ ه فبعد ما عمل كده ارسله ثابت ثم قال له ا ق ر أ ت ا ن ي م ر ة فكنت معنا بقارئ فاخذني فغطني حتى بلغ من من جهد ثاني م ر ة ثم ارسلني فقال اقرا مره ثالثه فكنت معنا بقارئ فاخذني فغطني ا ل ث ا ل ث ة ثم ارسلني كل ده يا اخواني عشان ايه كل هذا اللي عنف في تدمير الامر عشان ايه فقال ي له انت مش بتشنم انت مش بتتخيز انا ح ق ي ق ة وانت ص ا ح ب الكلام اللي ه ق و ل ه ليك دلوقتي محتاج تركيز محتاج فهم خلي بالك دام الشيء د ه ح ق ي ق ة ثم قال في تالت م ر ة بعد ما اطلقه في م ر ة ث ا ل ث ة قال ا ق ر أ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من خلق اقرا وربك الاكرم الذي علم ا ل ك ل م علم الانسان مالم يعني سبحان الله من الراجل ده ازاي زرع ازاي اختفى بعد ا ل ما عرف كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعرفش اي حاجه وبعدين الرسول ا ل ا س من م ابلغ العرب بل هو ابلغ العرب مطلقا افصح العرب صلى الله عليه وسلم و ب ا ل ت أ ك ي د فانه عرف منذ ا ل ل ح ظ ة الاول ان هذا ليس من كلام البشر هذا كلام معجز ا ق ر أ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق هذه الخمس ايات أول مرة ينزل مرة الرجل ض الأرض أول مرة ينزل مثل هذا الكلام على الرسول الخباب الكلام مرة من غريب هذا ده د جداً ا مش ك الذي م ا ب وبعدين ش ر الرجل حاجة ا تنى ل جاءه يتحدث عن ا ل إ ل ه الذي يبحث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ زمن الرجل لم يخبره عن اي شيء يروجه منه لم يخبره انه سيصبح رسولا هو فقط ق ر أ هذه الايات التي لم تسمع من قبل على وجه الارض ثم اختفى وبعدين الرجل كان يضغطه في كل م ر ة ب ش د ة حتى يبلغ الجهد برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ان يقول رواب مرهات ي لقد خشيتي على نفسي كل هذه الامور م ج ت و ع ي ادت الى ان الرسول صلى الله عليه وسلم خاف ب ش د ة التعب ذهب يجري الى بيته ف ق ط ع ن اعتكافه باحثا عن الامام فقلت س د عائشه رضي الله عنها فصف هذا الموقف ت ك و ل فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم اي رجع بهذه ا ل ا ي ة الخمس يرجف فؤاده شف ا ل ت ع ب يرتعش يرجف ي فؤاده قلب اخواني لماذا يحدث هذا الرعب ا ل ش د ي د والهلع الكبير لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه اولا اثبات ل ب ش ر ي ة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بشر يجري يجهل اشياء لا يعلم امورا نفس الموقف ده تقريبا عندما حصل مع سيدنا موسى عليه السلام ب ر ض و ك ا ت من زريه و رعب هو بشر لو قم باحاسيس ش ر يبدي ه ذ ج ة ا ا ت ل البشر ي م ق ى ده و ل ا كان م خ د ر عن امر النبي بخات واترعب لما جال جبريل عليه السلام ثم ياتيه و ا ل إ ع د ا د و ا ل ت ش و ق ل ل أ م ر العظيم الذي سياتي وبالتالي سبحان الله الرسول بعد هذا ا ل أ م ر كان يخرج مرارا إ ل ى الجبال لعله يقابل ذلك الرجل الذي جاءه في ا ل غ ا ل بعد ما كان خائف أ ص ب ح مشتاق إ ل ى ق د و م جبريل عليه السلام الرسول صلى الله عليه وسلم رجع وهو يرد بفؤاده كما تقول السيد ع ا ئ ش ة عاد الى ا ل س ي د ة ا ل ز ل ج ة الحنون ا ل ع ا ق ل ة ا ل ك ا م ل ة خ د ي ج ة رضي الله عنها رضي ا ل خ و ا ن ه ا ر س و ل الله صلى الله ع ل ي ه وسلم ا رضي الله ع ا ش ت مع ر س و ل الله عنها رضي الله عنها رضي سنة الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم, ترى منه إلا كل خلق صلى الله عليه وسلم كمان منها إلا كل خير وكل ما منها شافش إلا خير حبا ل تذكر يا اخواني لا ي و ا ح د ة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين س ل م و ا ل س ي د ة خ د ي ج ة رضي الله عنها وعندها مفيش اي م ش ك ل ة حصلت بينهم في حياتهم الطويله جدا خ م س البعثة وعشرين س ن سنة ليست هناك لها ر ا ب غضب او شقاق ابدا مهما ق ل ب حياه ز و ج ي ة م ث ا ل ي ة الى ابعد ا ضرب ح عليه بغض الموقف الغريب وقال الكلمات العجيبة لمذلك عليه ثم قال يا خ د ي ج ة لقد خشيت على نفسي ا ل ح ق ي ق ة اذا كنا م س ت غ ر ب من كل ا ل مساء فالاستغرب الاكبر بكل ي و ن موقف للاولاد السيد ة خ د ي ج ة رضي الله عنه و اردنا سمعت الكلام بتاع رسول صلى الله عليه و سلم ي ك ا ن رد التناع عجيب جدا جدا رد ا ل ت ا ع ج ي ب جدا جدا رد التناع عجيب ج ا جدا رد التناع عجيب جدا ل د ا رد التناع ي ب جدا ج د ي ر التناع ي ب ج ا جدا رد ا ل ت ن ا ي ا ا ف ر و ض ا ل م ت و الشيخ ط ب العجل او تعارف البشر ب ص ف ة ع ا م ة اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه خايف يبقى يمشي تخاف او على الاقل, الأقل تتعنج وتتسائل بوايده لما حصل ده لكن الغريب م و يا اخواني يا اخواتي والكلام ده عنده بالذات للاخوات اكتر ا ن م ف ر و ض نتعلم من الاحداث اللي بترضيه لنا كلها اخذت الموضوع بمنتهى ا ل ب ص ر ا ل ب ص ة ش د و د ة جدا وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقص عليها امرا عاديا جدا جدا ليس هذا فقط بل ق ا م ت تقول في يقين غريب ب ت ق و ل والله لا يخزيك الله أ ب د ا انت خايف ليه وبعدين تؤمن انك لا تصل الرحم ي وتحمل ا ل ك ل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق بتعمل الحاجات كلها ازاي ممكن تخاف ازاي ممكن ربنا سبحانه وتعالى يضرك بشيء استنبطت ا ل س ي د ة خ د ي ج ة رضي الله عنه وارضاه ان هذا الرجل صاحب الاخلاق ا ل ح م ي د ة وصاحب الاداب الرفيعه مش ممكن ابدا ربنا يخزيه سبحانه وتعالى نلاحظ ان الذي لا تتناظر ا ل س ي د ة خ د ي ج ة هي معاملات رسول الله صلى الله عليه وسلم معاملاته مع البشر خدماته للبشر ل ن تشر الى تعبده واعتكافه وتفكره ولا لا لا. العلاقات مع الناس يا اخواني هي المحك الحقيقي لتقييم الانسان تكاد تكون هذه المعاملات ا ل ط ي ب ة هي السبب في اقتناع ا ل س ي د ة خ د ي ج ة بمصداقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وده اخواني واخراتي وآلاف الدروس درس درس بج طبعا يهمنا كلنا شايفيني السيرة حرف بس فيه مقتن كل كل مقتن مش درس مئات كل كل كل لا فيه وكل ما ه ت س م ع ا ل س ي ر ة هتلاقي درس جديد و ف ا ي د ة ج د ي د ة وهو ده المقياس اللي مفروض البشر كلهم يقسوا عليه حياتهم كان لازم المقياس ده يكون بالروعه كان ك لازم المقياس ل و ده عشان نعرف نقلب مهما عملنا انك لا تصل الرحم احفظوا هذه ا ل أ م و ر الحبيب بيت و ي ه ا قرده بقلوب الناس انك لا تصل الرحم وتحمل الفتن وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نواه الحق صلى الله عليه وسلم الرسول بدني بعد م ا س ن ع كلام السيد ا خ ل ي ج راتب النار سيد ا خ ل ي ج ايحمد تفهم دونها جيوبي د و ر الزوج الصلح انها في المقام ا ل أ و ل سكن لزوجه ا مش مصدق د ع ابدا لا سكن ربنا بيقول في كتابه الكريم ومن آ ي ا ت ه ان خلق لكم من انفسكم ازواجا للهدف إيه الهدف؟ لتسكنوا إ ل ي ه اول مهمه الاعظم منه زوجه سكنه ومراحه طمانينه هدوء ابتسامه رفع للروح المعنويه للزوج تبشير للزوج تسكين لتدع الزوج تخفيف لالام الزوج هي دي الزوجه المسلمه لتسكنوا اليها نعمه من الله عز وجل ايه من اياته سبحانه وتعالى الرسول سكن وابن امي لكن السيده خديجه د سبحان ا ل عاقله جدا يا ا خ و ا م و ر ز ج ي ن ه جدا لن ت ش أ ان تترك نفسها او تترك زوجها ب للضلالات والاوهام عليك تيجي لا راحت لكاهن ولا راحت لخدم ا ل أ ص ن ا م ولا راحت لحكيم شتاء قريش لا اختارت واحد كان قد تنصر واحد على ديانه ا ل س ا د ق ي ن اختارت واحد ممكن يكون عنده علم صحيح اختارت و ر ق ة من أ و ف ومن كل أ ه ل مكه مع إ ن مكه فيها ناس ك ث ي ر ة جدا بقولها حكيمه لكن سبحان الله شوف ا ل ح ك م ة وشوف العقل والله يا اخواني دي ك ل م ة لكل شاب مسلم اختيار الزوجه ا ل ص ا ل ح ة ن ق ط ة م ح و ر ي ة في ح ي ا ة الفرد المسلم اوعى تتصرف هذه ن ق ط ة ه ا م ة جدا في بناء امك الله يا اخوان شايفين ز و ج ة الرسول صلى الله عليه وسلم بتمن معاي لازم تكون زوجتك أو من ن و ع ي ة ديه اوعى تبص المال أ و الجمال أ و وضع اجتماعي أ و جيني اوعى تنسى الدنيا اوعى تقول ان ياخذها كده وعلمها انا الدين اوعى تخاطر ب م د ا ل جواب خليك فاكر ن ف ا ي ح حبيبك وحبيبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ذ ف ر بذات الدين ترد ا ل س د ا ك الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب هو وزوجته الى و ر ق ة بن نوفل و ر ق ة بن نوفل كان شيخا كبيرا قد ع ن ي وكان قد تنصر في الجاهليه على دين مسلمين وكان و ر ق ة بن نوفل يعلم ان نبيا سيذهب في هذا الزمان وكان و ر ق ة ينتظر يا سبحان الله علشان نعرف مدى الجرم الذي كان عليه اهل الكتاب كانوا عارفين جدا جدا أ ن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم حق عارفين كده من كتبهم وكلامهم مش بس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لكن و ر ق ة ابن نوبل رحمه الله ا ل ح ق ي ع ج ر ه م صالث كان رجلا صالحا وارعا كان و ر ق ة يعلم محمدا صلى الله عليه وسلم عارفه كويس جدا عارف التاريخ بتاعه ع ا ر ف حياته ع ا ر ف ا ح ل ا ق ه وعارف صفاته فلما سمع م ن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع منه هذه ا ل ق ص ة ا ل ع ج ي ب ة جدا التي حدثت في غار حراء قال م ب ا ش ر ة ودون تردد هذا الناموس. هذا الناموس يقصد جبريل عليه السلام الذي نزل الله عز وجل على, على موسى عليه السلام هنا يصرح ورث بن خطير موسى بامر خطير محمد صلى الله عليه وسلم أ ص ب ح رسول الله يا سبحان الله. عايزك تتخيل ده. عايزك تتخيل الحسيس اللي كانت في صدر رسول الله صلى الله عليه يسمع ياترى حقيقة ياترى يا إخواني ليست مقاما يصل إليه بالطريقة فلانية مبي صفحان الله معاه المقدة والمشاعر كانت الله الله هذا الكلام ولا ولا باطل النبوة مقاما بالاشتهاب لا مش عشان بكابت ربنا كذا صدر صلى بحلم بحق أحد رسول وسلم ده وهو كم مش لمدة هتبقى أو لا ا ل ن ب و اختيار من رب العالمين سبحانه وتعالى الله يصطفي من ا ل م ل ا ئ ك ة رسلا ومن الناس تخيل م ع ي كده موقف الرسول صل ى الله عليه وسلم وبيسمع الكلام ده من و ر ط ة ايكون الله عز وجل قد ا خ ت ا ر ه من بين كل الخلق ليكون نبي اخر الزمان م ع ق و ل ة سبحان الله بس د ي م ش ك ل ة ك ب ي ر ة جدا الرجل الذي جاءه في ا ل غ ر لم يخبره بذلك لم يقل له انه رسول لكن على ا ل ن ا ح ي ة الاخرى و ر ق ة يتكلم بيقين و ث ق ة و ت أ ك ي د يا سيره ب ح ا ا ن شديده وشك كبير وترى نبي ولا مش نبي ي و حاجة اخواني ر ق ة سبحان الله ما سبوش ا ش ت ف ا ء الخبر ده قال له خبر ت ا ن ي ب س ر ع ة وصعب جدا ب ر ض ه يقول يا ليتني فيها جزعا اي شابا ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك ي ر ي ت ما اكون عايش لما قومك يخرجوك من البلد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعجل جدا قاله او ل مخرجيه هم او ل مخرجيه هم فاللي بالك الرسول مكنش ا يعرف اي ح ا ج ة عن الامم ا ل س ا ب ق ة مكنش ا يعرف قصص الانبياء السابقه مكنش ا يعرف اللي حصل معاهم ج واضح لان بعد د ك هيقلتك صلاة ما كنت تعلمها انت ولا ط و ب ك من قبل هذا فاصبر ان ع ا ق ب ة المتقين مش عارف ايه ق ص ة الانبياء و ا ل م ع ا ن ا ة ا ل ش د ي د ة التي يعيشها الانبياء صلوات الله عليه وسلم ا لشان الرسول الله اوى عارف م وسلم ميكورجية هم مش ه كده عليه صلى بيقول كل يحصلوا فورق ي ح العالم بقصص ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين السابقين قال في يقين قال نعم سوف يخرجوك نعم لم يات رجل قط بمثل ما جئت به إ ل ا عودي ة ق ا ع د ة يا قاعدة تخرج من فم ورقه ابن م و س ه ق ا ع د ة اصيله لكل د ا ع ي ة ما حمل د ا ع ي ة صادق هذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ا عودي ي س ح سن من سن الله عز وجل تدافع الحق والباطل الصراع بين الدين و أ ع د ا ء الدين سن ب ق ي ل يوم القيامه ثم يقول ورقه و إ ن يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا سبحان الله ورقه ابن نوفل رحمه الله ل ن يدرك يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينشق أ ل ن ا ه مد بسرعه جدا و إ ن كان قد صدق برسول الله صلى الله عليه وسلم صدق به حتى ق ب ل التصريح بالرساله والرسول صلى ل عليه تسعين يعني عليه بعده وسلم يقول له أهل الجنة إن شاء الله فمات ورقة من لكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنون إلى القيامة أصيلة لم جيد رأيت جنتين يوم يأتي أو ورقة موتا سطر كما حاكم من فمات من من جاء بثناد شاء جنة رجل إن قاعدة قط بمثل ما جئت به الا ع و د ي ا ر س ا ل ة إ ل ى كل الدعاء هو بالطريق يرجع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كلام و ر ق ة أ ر ا د الرسول صلى الله عليه وسلم ان يتيقن هذه ا ل ق ض ي ة ض خ م ة جدا يا سنين ض خ م ة جدا م ا ئ ل ه لا يصح ان يبني فيها قرارا أ و ر أ ي ا دون تيقن كامل نبي ولا مش نبي وبعدين هو ما لو كان نبي إيه المطلوب يعرقش ايه الرابين كان منه ما ما نميش أي、حاجة. تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ي أ ت ي إ اليه جبريل مره اخرى ليؤكد له أ م ر ا بالسيد ويقول له ايه بعد كده لكن سبحان الله حدث أ م ر ضريب حدث أ م ر ثبت أ ل ا ك ب ر جدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فترى الوحي انقطع الوحي ت أ خ ر مزور الوحي اختلف المؤرخون في ا ل ف ت ر ة التي فترى فيها الوحي ا ل م د ة التي انقطع فيها الوحي لكن أ غ ل ب الظن انها كانت أ ي ا م ا يعني من ثلاث ة ايام لاربعين يوم في اختلاف المدير بين هذا الامخين الامن كانت صدمه ة لرسول ل ل ا ص لرسول ى الله عليه وسلم هو لم هو بعد يتيقن و ي يعني وشكي اخواني شعور قاتل رهيب يرجع يلاقي جبريل د ان قاتل كان انه لما للغانه بجنوب مكان تاني شعور متوقع هو مكان تاني لكن يجنوب ب جبريل ح ا الله اتأخر ن كان ر س الله صلى الله عليه وسلم يخرج يلطف بجبريل جبريل عليه ينزل مرارا الجبال السلام لم الى لعنه لكن ليه ا ل ا خ ذ يا ا خ و ا ن ل ي س ب ا ب شوق رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه الى الرساله ا ل ا يا اخواني هتكون ك ئ ي م ة جدا جدا جدا ربنا يقول عليه انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ا ب ر س ا ل ه إ ل ا ه ه فعلا ان لم يكن الحامل لهذه ا ب ر س ا ل ه متشوقا إ ل ي ه ا فحملها سيكون صعبا جدا بل ل ع ن ا ه مستحيل فارق كبير او يحفظه ب ا ل ن ب ي ي فرق كبير اوي بين أ ن تبحث ا ل د ع و ة عن رجل ليحملها أ و أ ن يبحث الرجل عن ا ل د ع و ة ليحملها فرق ضخم جدا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يبلغ به الحزن الى مداه كان يجيله جبريل عليه السلام سبحان الله يقول له يا محمد إ ن ك رسول الله حقا يا نعم يسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ما يقلوش حد ما بلغوه ب ر س ا ل ة ما ي د ي و ش تكليفات فقط يقول ل ه يا محمد انك رسول الله صلى ا ل ل ي ه وسلم اختفي لحد ما يجيب دي يوم غير كل الايام اللي فاتت يا اخواني يجيب يوم ا ن ل ي هيبتدي فيه الرسول ا صلى الله عليه وسلم ر ح ل ة النبوه و ا ل ت ب ل ي غ والتبشير والانذار هيبتدي ا ل ر ح ل ة ا ل ص ع ب ة ما فيش ر ا ح ة بعد كده الرسول بيحكي ب ي ق و ل بين انا امشي اذ إن سمعت صوتا فنظرت عن يميني فلم أ ر شيئا ونظرت عن شمالي فلم أ ر شيئا ونظرت أ م ا م ي فلم أ ر شيئا ونظرت خلفي فلم أ ر شيئا شايف تصوير ا ل ح ي ر ة ثم ن د ي د يعني ا بن أ ع ل ى من فوق ثم ن د ي د فرفعت بصري الى السماء ف إ ذ ا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء و ا ل أ ر ض فرعفت منه حتى هويت على ا ل أ ر ض فرجعت حتى أ ت ي ت خ د ي ج ة فقلت زملوني زملوني بثروني بثروني فانا غ ط و ن و يصب علي ماء باردا حادثا ب ج س م كله ب يطلع صهر صلى الله عليه وسلم مرعوب خ ا ئ بعد هذا الحدث م ب ا ش ر ة نزل قول الله عز وجل يا ايها المدثر المتلفف او المتغطي بثيابه يا ايها المدثر قل فانظر الامر الواضح ب ا ل ر س ا ل ة والتبليغ والامر بالانذار خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم عرف انك ا الرسول ا ن تعمل ي حالة الرسول الله ي ه س تماما من حالة والحزن حالة الشك والاختئاب اللي كان عايش فيه رسول ا ي ي ن والعجيمة سيدة والاسرار والنشاط خديجة كانت تطلب منه احيانا ع ن ي س ت ر ي ح و ل و ق ل ي ل ه فكان يقول لها مضى وقت ا ل مضى يا ي خديجه خلاص ما ة دلوقتي الرسول صلى عليه فيش كل、شي. عارف تفسير كل الحاجات راحه ل الهوية الصادقة عارف الراجل اللي ص د ر عارف جلب ر ح ل ة ا ل ن ب و ة ا ل ب ش ا ر ة و البن ذكر قام الرسول صلى الله عليه و سلم بعد هذه ا ل آ ي ا ت قام و لم يقعد صلى الله عليه و سلم إ ل ى أ ن مات قام و ما ترك صغيرا ولا كبيرا ولا سيدا ولا عبدا ولا ف ر د ا ولا قبيله إ ل ا و دعاه إ ل ى ا ل إ س ل ا م خلاص مضى عهد النوم يا خ د ي ج ة طيب الرسول صلى الله عليه و سلم يريد أ ن يصل بدعوته إ ل ى كل إ ن س ا ن على وجه ا ل أ ر ض ب م ن ي ب د أ يا اخواني من يبتدي بيه من ي و ص ل ل ر س ا ل ة ا ل و ل تعالوا نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف مين اللي اختارهم الرسول صلى الله عليه وسلم عشان ل يبتدي بيه هو مكنش ا ا بيختارهم كده عشوائي ابدا ك ا ن س ن ه بواضح جدا يا ترى ايه و المنهج ده عشان نفهم منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اختيار الناس الذين ي ب د أ بهم في ا ل د ع و ة لازم ن س أ ل في الاول سؤال السؤال ب يقول هل يؤمن ا ل إ ن س ا ن بقلبه أ و ل ا أ م بعقله أ و ل ا يعني ايه يعني إ ذ ا أ ر د ت أ ن تقنع إ ن س ا ن ا ب ف ك ر ة ما هل من ا ل أ ف ض ل أ ن يحبك أ و ل ا بقلبه قبل أ ن يسمع ا ل ف ك ر ة أ و ما دامت ا ل ف ك ر ة ج ي د ة و م ق ن ع ة فلا يشترط أ ن تثبت بحب يعني بمعنى آ خ ر الحب ا ل أ و ل ولا الحب ا ل أ و ل هم الاثنين مهمين القلب والعقل م ط ل ب ي ن الحب والحب د مطلوبين لكن من الاول واقع يا ا خ و ة يا اخوات انه من الصعب جدا جدا على الانسان ان يقبل ف ك ر ة ا ل ن ا س من انسان يكرهه او لا ي ح ب غالبا بيدخل معاك ت قبل عقوبه م ومراقشه قد لا تنتهي ب ا خ ي ر بينما على ا ل ن ا ح ي ة الاخرى هو يتقبل كثيرا من الافكار ممن يحب مع ان الافكار ديت ممكن تكون غ ر ي ب ة الناس ا ل ب س ي ط ة عبرت عن ا ل م ض ا د ب م ث ل في م ن ط ه ى العمر ا ق ب ل و ل ايه حبيبك يمنعلك الغلط وعدوك يتمنلك الغلط الكلام ده ياخداني واقعي جدا جدا بنشوفه كلنا في حياتنا علشان ك ب ه لو عايز الناس تسمع كلامك لازم الاول تخلي الناس تحبك هكذا ب ب س ا ط ة تعالوا نرجع بقى ل ق ض ي ة الاسلام ف ك ر ة الاسلام ا ل ف ك ر ة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم دين بيها هذه ف ك ر ة م ق ن ع ة تماما م ئ ة ف ا ل م ئ ة اذا فكر فيها عقل سليم فلابد ان يقبلها ومع ذلك ف ا ل ف ك ر ة غ ر ي ب ة على اهل مكه مرت سنين ط و ي ل ة جدا زي ما قلنا ا ك ت ر من ستمائه سنه ي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم على ف ت ر ة من الرسل الناس استغربت جدا جدا ف ك ر ة التوحيد على بساطتها ووضعها استغربت ف ك ر ة ان ي كنت و رسول من البشر زي م ا ا ل ر س م ا يقول بدأ الإسلام غريباً. الناس الرسول ا س ل م غ ي ب ا ن يتغربان ا ل س صلى الله عليه وسلم يريد ان يخاطب بدعوته اهل م ك ة كلهم كل اهل م ك ة بل اهل الارض اجمعين لكن ي ب د أ ب م د و ي ب د أ باكثر الناس احتمالا ان يبدا ا ل ف ك ر ة د و ن تردد عشان ل يبقوا قاعده ق و ي ة ل ل د ع و ة في نفس الوقت عشان ل يساعدوه امر ا ل د ع و ة اكثر الناس قابولا لفكرته هم أ ك ث ر الناس ي حبا لهم يبقى ي ب و ر على أ ك ث ر نسبه حبه ي ر و يكلمهم في امر اللسان هما دول ما ه ي ب د أ بهم ي الرسول صلى الله عليه وسلم م د ي ش إ خ و ا ن يا ح ا خ و ا ل كل ش ي ء م حاجه س س و وعلى ب أ س فيه م ن من م ن ج د دل ه لأهل الأرض ج م ع ي ن ه بالسلطه ح مضحلة رحل ب هو أول تعالوا نشوف لما الدعم ل ا ر و لا ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم برسالته اولا الى زوجته ا ل ص ا ل ح ة خديجه ة رد ا ل ل عنه أكيد آمنت على امنت هي ه اكيد اول واحدة ظ رضي ا ل ر ه ك الله ن ت ا و ح ي د ة ا م منذ جبريم المرة ت ا احداث الوحي الاولى ب بكل ع ة نظل الى ورقة و م عنه ر ف ذ ا النبي جاء الى رسول الله صلى الله السلام التفاصيل الموضوع بها رسول صلى عليه وسلم هو عليه、السلام. كل تفاصيل الموضوع السيدة خديجة الله عنه جبري خديجة الى مرد هو الله قم فانزل وارضها ا ل س ي د ة خ د ي ج ة رضي الله عنها و ارضها امنت د ق ي حتى ان برمجي امنت قبل التصريح باللسان قبل قمت انذر قالت كلا والله لا يجزيك الله ابدا ا ل س ي د ة خديجه ة احبت ن ي رسول الله صلى الله عليه و سلم حبا له يوسف احبته بقلبها فكان هذا الحب هو طريق تصديق العقل العقل بدا يشتغل في ا ل ق ض ي ة لانها ت ح ب الرسول صلى الله عليه و سلم حبا كبيرا الحب وحده ا مش كفايه برضه لابد ان ي ب ت ن ع العقل قالت انك لاتصل الرحم وتحمل الجل الى اخر الصفات الصفات دي مش ممكن تكون في ك ب ا ب مش ممكن تكون في منام ومش ممكن ربنا سبحانه وتعالى يغزي واحد زي ده وبعدين يروح ل و ر ق ة ل و ر ق ة يؤكد انه نبي وبعدين ينزل الملك يخبره انه رسول والرسول ابلغها بذلك والرسول لا ي ذ ل ب اذن هذه ح ق ي ق ة وبعدين الكلام اللي الملك قاله كلام عجيب لا من كلام العرب ولا من كلام البشر اصلا مع ان الفرص ع ر ب ي ة يبقى ف ي طاقه فوق إ م ك ا ن ي ا ت البشر و ا ل ط ا ق ة دي لابد ان تكون هي الله عز وجل سبحانه وتعالى فلابد ان يكون هذا فعلا رسول من عند رب العالمين كل الكلام ب ه اكيد دار في ذهنه السيده الخديجه رضي الله عنه وارضاه لو كان ب م ن ه ا بين الرسول صلى الله عليه وسلم مشاكل ك ث ي ر ة ومشاكل م س ت م ر ة و ك ر ا ه ي مستحكمه يبقى الحب اولا واخوانه واهواك ل اما الحجه ثانيه الاتنين مطلوبين لكن الحب الاول يجيبه حجة طيب بعدين بعد السيدة وراء ا ل ى ق ل ب ه فسيدنا ابو ا ك ر الصديق هو احب الرجال إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهج واضح جدا الرسول صرح بذلك قال عندما سئل عن احب الرجال إ ل ي ه قال ابي بكر لا تردد سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ما خيبش ظن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه ان كانت له عنه تبوه وتردد ونظر ا ل أ ابا بكر ما عتم حين ذكرته ولا تردد فيه د كبيجة رضي ا ل ل عنها الله, عنه الله, عن صحابة رسول الله. الله في في رضي سبحان و ل ر ع د ا الله ا ي بالتفصيل الدروس الخ في أ ن الصديق رضي الله عنه و اباه أ كان اقرب الناس الى اخلاق رسول الله صلى الله عليه و سلم في امور ك ت ي ر ة جدا جدا من امور الاخلاق اشهرها الصدق الرسول هو الصادق د ي رضي ق ل ل المنوأة ه عنه اربعة و خ م والكرم اماكن امتساد ة والعثة الناس والتواضع والبعد كل الحاجات عن د الامين سرعة ا ن ل رضي الله ع ه الله عنه اربعة امانة بالسعادة رضي رضي يبقى خديجة الصديق طيب غير الصديق الله وامن وغير تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مع زيد بن ح ا ر ث ة رضي الله عنه م ارضاه مولاه صلى الله عليه و سلم زيد بن ح ا ر ث ة له ق ص ة ق و ل ة جدا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ق ص ة كبيره اكثر من خ م س ت ا ش ر سنه ب ر ض كان منهم خد كبير جدا جدا ل د ر ج ة ان زيد بن ح ا ر ث ة من وسط كل ص ح ا ب ة رسول الله صلى الله عليه و سلم ع ر ف ة ب ش ب رسول الله صلى الله عليه و سلم شو ق ا ايه وفعلا ا ض كان معروف وسط الناس بزيد بن محمد كلام دا له ق ص ة ك ب ي ر ة جدا زيد بن حارثه كان يحب محمدا صلى الله عليه وسلم حبا شديدا من نفسه بل ف ض ل و على ابيه وعمي القصه انها ت خطف ه من ابيه زيد بن حارثه من قبله بعيده عن ك خ ط ه من القبيلة و ب ي ع ت السوق الرقيب واشتراه حكيم بن حزام رضي الله عنه ياربع ابن عمه السيد ة خ د ي ج ة رضي الله عنه وبعدين اهداله السيد ة خ د ي ج ة وبعدين السيد ة خ د ي ج ة لما ب د ا و ت ه الرسول صلى الله عليه وسلم اهدته زيد بن حارثه رضي الله عنه ي ا ر ب اصبح زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم م ر ة الايام وعرف ابو زيد بن ح ا ر ث ا بن ش ر ح ب ي ل عرف ان ابنه نك بعض الناس شفته نكفعت ف ب ي ن بسرعه م ك ه هو ع م ه ب س ر ع ه ا ل م ا ل ه ا ي ء ا ل م ل م ر المريء ا ل م ل م ر ي ء ا ل م ل م ر ا ل ي ء ا ل م ر ل م ر ي ء ا ل م ا ل م ر ا م ي ء المريء ا ل م ا ل ه ر ي ء ا ل م ر ا ل م ا ل م ء ا م ر ء ا ل م ر ا ل م ي ء ا ل م ي م ر ي ء ا ر ي ء المريء ا ل ي ء المريء ا ل م ر ا ل المريء ل م المريء ا ل م ل م ر ا ل ي ء ا ل م ر ل م ر ي ء ا ل م ل م ر ي ا ل ي ء ل م م ر ي ا ل ي ل م المريء ا ل م ر ي م ر ا ل م ر ا ل م ر ء ا ل ء ا ل م ا ل م ل م ر ا ل م ر ع ء ل م ا ل م ر ي ل م ي ل م ر ي ي ء ر ي ء ب ي ن ا م ر ي ء ا ي ء المريء ا ل م ر ي ا ر ي م فهو لكم بغير مال يا الله شوف الكرم فان اختاركم فهو لكم بغير مال هم ب ي و ل و ن خذ في س ه ا ت مو شمعيخ فان اختاركم فهو لكم بغير مال وان اختارني فما أ ن ا والله بالذي يرغب عمن يختار يا、سلام. شايفين يقول يا عين ليكون مبين سلام الأخلاق؟ الكلام دا قموا البعث إخوان صنعا وسلم الرسولان قبل على الله وجل صلى الله صنع عز عليه قال ابو زيد يا عمه لقد انصفت وابالغت في الانصاف ل وبذلك طول وبالوقتي طبعا متأكدين يختارهم ابنه ما يختاره. مش ان شئت مضيت معهما و إ ن شئت أ ق م ت معي سبحان الله اندفع زيد دون تردد قال دون تردد إ خ و ا ن ي بل أ ق ي م ه معك يا سبحان الله كانت م ص ج أ ة م ز ل ه ل و ل د زيد وعمي قال ح ا ر ث ه والد زيد وهو يصرخ في ابني مش مصدق طبعا هيتجنن ب مضبط فقال زيد بن بن ب ا ل بساطه وهدوء عميق جدا إ ن ي ر أ ي ت من هذا الرجل شيئا وما أ ن ا بالنبي يفارقه أ ب د ا ابو زيد زي كل الناس عمري ما شفت زيد وصدق زيد فعلا مفيش حد زي رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ خ ذ بيد زيد وذهب به إ ل ى البيت الحرام وقال أ م ا م أ ب ي ه وامام عمه و أ م ا م الناس جميعا يا معشر قريش اشهدوا ان هذا ابني ي ر ي د ن ي وقرفه ا ب ن ا ه وطبعا زمان ت ع ب ي ن عاده التبني كانت سائده الجهليه واصبح زيد يعرف في مكه بزيد ابن محمد صلى الله عليه وسلم زي ا ب ن تماما ولما نذر الوحي كان زيد بن حريفه رضي الله عنه عنده ثلاثين سنه والرسول قاله على موضوع ا ل إ س ل ا م وعايزكم تتخيلوا واحد بهذا الكم من الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف سيكون رد فعله ي حارثة الله وارضان رضي اكيد عنه عامل يؤمن ترك فعله ك ر ا ا ل ل عنه قعد وارضان بن, الله أكيد بن يسأل نفسه هل هذا اكيد زايد حارثة الرجل يخل انا ل لم عليه قط. هل الكبد على ل ذ يذر ي أجرب كابداً قط س ويرذب وجل؟ على عز الله أنا ش ا ه د بعيني أ ن محمد صلى الله عليه وسلم فعون الناس جميعا وبدون المقابل هل سيطلب لنفسي مصلحه ذاتيه و ق بعدما عد ر ب ع ي ن سنه منهم سبحان الله أ ن ا شفت بعيني أ ن هذا الرجل العظيم العفيف كان بعيدا عن كل الموبقات والمعاصي والشهوات في ف ت ر ة شبابي كلها ف ه ن هذا الرجل المستقيم يلعب بدين الناس وبعقيدتهم وبعدين هو بيطرح ف ك ر ة م ا ب د أن ا ل ن ا ستجد م ع ا ر ض ة و م ح ا ر ب ة لو كان يريد س ي ا د ة وشرفا وظهورا أ ك اهانه ن يسلك ذ الطريق أم أ من ا ل أ س ه ل لو أ ن يسرقوا الطريق التقليدي في مكه يعني طريق الله و ا ل ع ز ة و أ ش ف ه م إ ي ه اللي يخليه ج ي ب ح ا ج ة تعمل لي مشاكله او ا الدنيا عليه م ا ب د أ ن كل هذه ا ل أ ف ك ا ر إ ز د ا م و أ ن ث ا ل هذه ا ل أ ف ك ا ر جالت بذهن زيد بن حارثه ر ج ل الله عنه وارضاه ولا بد أ ن كل ا ل إ ج ا ب ا ت كانت تفضي إ ل ى ن ت ي ج ة و ا ح د ة أ ن هذا الرجل صادق فيما يقول هو فعلا رسول ولا بد من ا ل إ ي م ا ن به دون تردد فامن زيد بن حارثه ر ج ل الله عنه وارضاه نعم آ م ن بقلبه أ و ل ا ولكنه آ م ن بعقله أ ي ض ا يبقى خديجه ر ج ل الله عنه وارضاه امنت أ ب ي بكر الصديق رضي الله عنه ارضاه امن زيد بن حارثه رضي الله عنه ارضاه امن للثمين ل س ث ع ل ي بن ابي طالب رضي الله عنه ارضاه م ن قصته ج م ي ل إ ن شاء الله اقدم قصته للدرس الجاي لاني فيها عبادات وعبر ك ث ي ر او ل ل عليكم س ا م ر ح م ة او ل ل ه ب ر ك ا ت ه مع تحيات ا ل ن و ر ل ل إ ن ت ا ج ا ل إ ع ل ا م ي والتوزيع